mm كيف تطفأ نارا من أوعية الغريب؟ فيا طويل ما زولا سبب جعلك يا يهودا أن تصلي ما هل فاز من صف الرسول؟ أنحى لما جاء من موئبات يا رغي ردي زر تنزيهٍ